وأهل القاعدة والدولة الإسلامية التي تسمها كذا تطلق عليها داعش وهي من الإسلام بريئة وجبهة نصرة وغيرها من فرق الضلال وأحزاب الزيادة. الشيخ بدر بن محمد الأنصي، د. أربسول. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أن الزيادة في رد السلام.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 pada hari Sabtu sampai dengan Ahad tanggal 19 sampai 20 Syaban 14.36 Hijriah atau tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni 2015. Kemudian, untuk Doroh Asatita, satidah insyaAllah akan dilaksanakan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 radiorusyid.com, Radio Manhajul Anbiya di alamat manhajul didukung oleh aplikasi Radio Islam Indonesia RII dan Anda bisa kunjungi website resmi Daurah di alamat www.daurah.asyariah.com diselenggarakan oleh Yayasan Asyariah Yogyakarta.